مشغول ب غ غ ي ي وحبيتك ر م ش و لي ب غ ر ي وحبته ي ياريتني ما كنتي رايت مشغول به 「本 o ソウル着なめの احلام في جنه الحب ن ا ي يطلب اليفه يسعد ب ط ي أ ع ش ق و ا ت ه ن أ ن ت بطيري لايف بغيري وانت يا قلبي حبك وحبي للي لقيته ب ح ب ي にだいま!」 ل ن ت حتقدر يوم تفلى وتداوي ج ر ح بالنسيان ولا حترضى تبوح ب ه و ا ولا حترضى تبوح ب ه و ا 「まさかのぼるの」「まさかのぼるの」